صيغ لقد قرأنا وسمعنا في شرح مواقد الإسلام لكم وكذلك في شرحكم على شرح السنة الب البربهاري بحمه الله أن من لم يكفر أن من لم يكفر المشركين لا يكون موحدا وعلل وعللتم على وعللتم هذا التكفير بأن من لم يكفر المشركين لم يكفر بالطاغود ونحن لا ننكر هذا بل وجدنا أمة الدعوة يقولون ما تقولون لكن لكن وجدنا بعض الكتاب مما لا ينفع ذكر أسمائهم وكذلك بعض الدعاة في بلدنا يقولون أن هذا القول قول غلات وأن أئمة النجد لم يقصدوا أنه أنه لا كفر بالطاغوت إلا بتكفير المشركين وعند هؤلاء أي عند هؤلاء الكفر بالطاغوت يتحقق بمجرد بغض الشرك واعتقاد بطلان فعل المشرك وترك الشرك فهذا يكفي للبراءة من الطاغوت والمشركين وأما التكفير وأم وأما التكفير وأما شو وعياك شو؟ يقولون. أبغى من قتال كفر المشرقين ما نعم كفر. لا. لكن ما يزمن هذا قتالهم ولا أحوالهم. فالقتال هو يقاتل الكافر اللي بحارب، أما الكافر غير الحربي فلا ير فلا يقتل يعني يفسد. يلو يعني... حلال وعاصف. يلوه يلوه ووو وعاصف. يعني الكفر هو عال قسمه قسمه محارب هذا جمعه حلال هو محارب وقسمه غير حربي هذا جمعه معصوم ومعصوم هلأ كالرمي والمعاهد أو المستعمل نعم يا شيء لكن التكفير لا اعتقاد له كافر لا بد من الاعتقاد عليه وكذلك يا شيء يعني يقولون لي ليس عند هؤلاء من الكفر بالطغوط في شيء وإنما من باب التصديق أحكام الله فمن لم يكفر <تصفيق> المشركين يو يك... كان لم يكف عقل وكيف وكيف اللي يعارضونا لأ... و... الان كلام الله وكلام رسوله ديما الخالي ما تفهم كلامه لا ي... ما يفهم ما يفهم يقولون ي... يع... يقولون يا شيخ انه لا لا لا او نعم نعم هو الهضافة. هو الهضافة وهم وهم وهم عداوتهم والله أما قتالهم وأحنا ما نمشي نحنا فبإثنان يقاتل الحرب ولم لا ولا ولا دمره العصي ولا له العصي هذا الكلام لا مش لكن المشكلة هو يا شيخ ان هؤلاء يرون التكفير هؤلاء المشركين يعني يكفرونهم يعني ل لتكذيفهم راعي راعي راعي راعي راعي نعم نعم شكرا شكرا يا شيخ س سؤال ثاني يا شيخ طيب يعني هناك فكر منتشر عندنا بين الناس بل من ينتسب للعلم وهو ان المرء يدخل في الاسلام اسلاما صحيحا متى اعتقد انه مسلم ويتسمى به ولا يشترك لصحة اسلامه ترك الشرك وتوحيد الله في الالوهية بل يكون مسلما معذورا لجهله او تأويله ونحن نظن أن من يرى هذا الرأي لم يفهم شيئا من حقيقة الإسلام ولم يعرف شيئا من التوحيد فما رأيكم؟ وهل من هل من يرى ذلك يكون مسلما؟ نعم لا, لا, لا يكون مسلم لا, لا, لا يابد أن يتبرع من الشرك المشركين نعم لا تبقى نعم لا على قوى المقاعدة لا تبقى على قوى المشركين الله رحبا منك نعم يا نعم يا شيخ نعم يا شيخ مزني. هي. مزني. هي. مزني. كيف شكر شكرا السلام عليكم